الله يحب الذين يقاتلون في سبيلي صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقوم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون عني رسول الله إليكم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل اني اسرائيل اليه من رسول الله اليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد فلما جاء من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله والذين أرسل رسوله بهداه وذين الحق ليظهره على الدين كلياً ليظهره على كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجاره هل أدل لكم من عذاب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 نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصارين إلى الله